بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا يحيي نُحَدِّمُ مَا أَخَلَّهُ لَنَا غُنْكَ كَانَ صَنِيمًا مَا سَأَلْنَا رَبِّكُ وَاللَّهُ ذَا وَأَضْمَا غُلَقْتُمْ تَحِلَّتَ آتِي مَا لَكُمْ اللَّهُمَّ لَكَ إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ فلما مبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأرض عن بعض فلما ننبأ به قاله من أنبأك هذا دنت سكون و ماشي لون ماي صانوا تقار عليه فإن <تصفيق> عليكم بالني الله الله الله اَأَن يُغْدِي لَنَا كَوْنُ أَجًا صَائِرَا حُدُو فَإِذَا فِي الضُّرَا أَجًا صَائِرَا İzlədiyiniz üçün كُل لَئِيمًا بِجِلًا انْظُرْ جَاءَ أَسْمَاءً İmmat. Mūmīnā. Qānimis Yeah. yeah. Allah na ma لا تعتذر اليوم <تصفيق> لا تعتذر اليوم إنما الله ماشي Yeah. Uh -huh. أَشْرَمُ كُفُوًا أَيْكَ فِرْعَوْنُ كَرِئَ آتِتُهُ عِيُذًا فِلَنْ خلكم جنة سهل من تحت الأرماء <تصفيق> ثم لا نزل A hor muzundan və indi indi قوم جم داوتی سلمص يا ايل النبي si la igu ban la وَعَظَّمَ عَرَائِنَ اللَّهُ يَمَا قَامَ دَامَ وَط منا اليد لابيين الكص مراء الت وَّ راء تطين nəstan gəlmə أَنَّ أَمْرَ عَقِيلٍ لَنْ قُلْنَا وَمَا جَاسِيلِ بَعْثَ عَلَى الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا اللهم صل وسلم آمنوا واستناروا بالنور الداخلي صل وسلم وبارك اتكون صوره تجنن تذكر في الجنب نذر على جيل من السماء ونجني من القوم الوالمين وضع الله ما الله سبحانه وتعالى ادخالت ربي ابني لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون Ola düni iləl qo'mi və بِغَنَّتْ لَنَا مِنَ النَّسِيبِ أَحْصَنَتْ صَوْتًا بَنَتْ صُنَّاً انمنا سلمتي في راحنا شفعت بكالماهتي وجهك ووجهك الله يا تعالي منصور داوخ تِكَالِي مَا فِي رَأْ بنا وَالخُطُوبُ الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم ملا يوما ماتوا ان بكم بالنهان الذي خولنا خول الصلين سالنا Allah ulu kan erkum Allahu كورا امكن انترم الذي عن ذا بي قال بسم الله الرحمن الرحيم عزيز فوق بسم الرحمن في كل نعم <تصفيق> الذي منها أم أم <تصفيق> فأيت ان امر ما في تظهر الله الله tôighi là năm sao á تكون quand les cairons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 Əzər əzər əzər yox qərim var atamı tut كفعوا من أجيب كتاب والمشركين في نار جهنم والمشركين في نار جهنم نام الصامي لکشيا يهم شرك ينا فيها اولا كذن شعوب بلي كذن الشعوب بلي كذن الشعوب بلي كذن الذين آمنوا وعظموا ये फूल है تنجي من التجاوز ان لا مسالدينا في ها اناجا ينعموا فاستعدوا بهم جميعا الله الله جمال ثاني من نعم على ذاك الشري طيب نعم ذي الحرم لا تلا يرحم دم اذا سيرا ما في